وهو الذي مد الأرض وجعل فِيهَا رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 فَجَبُوا قَْهُمْ أَذا كَُّ تُراَضًا أَإِا لَ فيِي خَلْقِم جَديد أولائِكَ الذيينَ كَفرَروا بِرَبّهم وَولائِكَ الأأَغْلالُ فيِي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 وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ المحال لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كباسق كفيه إلى الماء يبلغ غفاه ليبلغ غفاه وما هو بذالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال 117-قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 118-قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أَمْ جَعللُون لل اللَّهِ شرَركَ أَخَلَقوا كَ خللطِه فَتَشَابَا الْ الخَلْقُ عَلَْهِم قُلِ اللَّهُ خَالب كلُلِّ شَيْئِم وَوهوَ الواحد القَهَاب أَنْ زَلَمِنَ السَّم إمَا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 والحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيا ويجرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبه الدار جنات عدن يدخلونها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 أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ فِي الْأَرْضِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ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 كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الذي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 وليأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بماَا صَنع تُصبهُم بماَا صَنَع قَارِعَة أَ تَحلُّ قضًا مِ داَهِم أَوْ تتحُلُّ قبًا مِ داَهِ حتىَ يأت وَعددُ الله إ اللهه لا يُقْلِكُ المعَ وَلَقدَسُ زأَابِسُ لِ قَبللِكَ فَأَملَيتُ للَِّذينَ كَفرَوا فأَملَيتُ للَّذينَ كَفرَواثُمَّ أَخَدهُ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 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَعُقُبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِر بعضه